ثلاثة. استمع إلى العبارات وأعدها بكم هذا؟ هذا بليرة واحدة ما لون هذا؟ لونه أبيض أيهما أرخص؟ التفاح أرخص من العنب أي خدمة؟ أنا بحاجة إلى قميص أزرق